تردّدامي وعمي وعفّت الأهل مع خالي وعمي تركت التردادامي وعمي وعفّت الأهل مع خالي وعمي واعنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت قاترت قات قومي وحبي للجهاد يفوق حب. لأوطاني ونصر الدين همي ومرضات الإله ببذل روحي ومرضات الإله تزيل غمي ومرضات الإله بحرب كفر وضغض الكفر في روحي ولحمي ومرضات الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي وأمي وعفت الأهل مع خلي وعمي تركت التردادي وأمي وعفت الأهل ما خلي وعمي وعلنت الجهاد لأجليني وقاتلت الطغاة. تطغط قومي وفي الأحراش والغابات بيتي على البطحاء في الفلوات نومي كتاب الله في ليل أنيسي وأيامي بغارات وصومي برشاشي أصول على كفور بألغابي عرين الدين أحمي برشاشي أصول على كفور. ألغامي عرين الدين أحمي تركت الدار دار بي وعفت الأهل ما خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقادرت الضغاط الضغاط قومي جيوش الكفر تتبعني نهارا فأسقيها بسيفي كأس سمي وأصليها برشاش جهارا وأقتل منهم من كان يرمي وأطبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يعمي وأطبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفر امي قد دار داري وامي وفضت الاهل خالي وعمي طرقت الدار مع خالي وعمي وأعبدت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي وأحيانا يطوقني جنود فينجيني من التطويق عزمي أهاجمهم بعنف في ثبات برشاشي أمزق بلغامي فَيُطْرَبُ بَعْضُهُمْ رَبَمَ بِدَبَادٍ وَأَخْرُجُ سَالِمًا مِنْ غَيْرِ كَلَامِ فَيُضْرَبُ بَعْضُهُمْ رَبَمَ بِدَبَادٍ وَأَخْرُجُ سَالِمًا مِنْ غَيْرِ كَلَامِ أَقْتُ التَّرْدَاهَ بِي وَأُمِّي وَعِشْتُ الْأَهْلَ مَعَ خَالِي وَعَمِّي قَلَقْتُ الطَّهَارَةَ وَأُمِّي وعفت الْأَهْلَ وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي أسود الغاب تخشان لأن أسود الله في حرب وسلم وجند الكفر في مقت وجنل وجند الله في حب وعلم وقتل الكفر في نار تالله وقتلنا بجنات ونعيم وقتل الكفر في نار تالله وقتلنا بجنات ونعيم اضطر داري وامي وعفت الأهل مع خالي وعمي طبقت الدار داري لَنَا صَارِوَامْ نِي وَلَنْتُ الْجَادَ لِأَجْدِينِي وَقَاتَهُ الطُغَاةُ طُغَاةُ قَوْمِي الطغاط الطغاط قَوْمِي